ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي يا أيها م ا ل ن ب ي ل م تحرم ما ح أ ل ا ل ل لك ه تبتغي م ر ض ا أزواجك و ا ل ل ه غفور رحيم ثرض قد ا ل ل ه ل ك م تحلة أ ي م ا ن ك م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 م و ت ا ت ه ا ل ن ا ب د ا ت س ا ئ ح ت س ي للعلوم ا ل ا س ل ا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ق و ء ا و أ ه ا ل ك م ن ا ر ا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 إ ن ك على كل شيء قدير يا أ ي ه ا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا ا م ر أ ة نوح و ا م ر ا ة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما, فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل د خ ل ا ل ن ا ر مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آ م ن و ا ا م ر أ ة ف ج ع و ن إ ذ قالت رب ب ل ل ي عندك بيتا في ا ل ج ن ة